بسم الله الرحمن الرحيم صاد، 生きていることに気づかずに生きて ل ることに気づかずに生きているこ وشقا، かずに生きていることに気づかずに生き ن い ن ことに気 و かずに生きてい ن ことに気づかずに生きているこ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 ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في ا ل م ل ة الاخره ان هذا الا اختلاق انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب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 كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو ل و ت ا د وثمود وقوم لوط و أ ص ح ا ب ل ي ك أ و ل ئ ك ا ل أ ح ز ا ب إ ن كل إ ل ا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظرها هؤلاء إ ل ا ص ي ح ة و ا ح د ة الا صيحه واحده ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ز ل ي د إ ن ه أ و ا ب إ ن ا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير م ح ش و ر ة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 فقال أ ك ف ل ن ي ه ا وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إ ل ى ن ع ا ج ه و إ ن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وقليل من 「今日は私のことです。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 ك ت ا ب ن ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك مبارك ليدبروا ت اياته وليتذكر أ و ل و الالباب ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنا ترجيا د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 و آ خ ر ي ن مقرنين في ا ل أ ص ف ا د هذا عطاؤنا هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب و إ ن له عندنا ل ز ل ف ا وحسن ماب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب واركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب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 إ ن ا أ خ ل ص ن ا ه م ب خ ا ل ص ة ذ ك ر الدار و إ ن ه م عندنا لمن المصطفين ل خ ي ا ر واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من ل خ ي ا ر هذا ذكر و إ ن للمتقين لحسن ماب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 هذا ما توعدون ليوم الحساب إ ن هذا لرزقنا ما له من نفاذ هذا و إ ن للطاغين لشر م آ ب جهنم يصلونها ف ب ي س المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله أ ز و ا ج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إ ن ه م صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم أ ن ت م قدمتموه لنا ب ف ب パ س القرار قالوا ربنا م パはパパは ن ر ر ا はパ ا はパパはパパはパパはパ ا はパパはパパはパパ ا パ و はパパはパパはパ ن はパパはパパはパパ ا パパはパパは ن ا はパパはパパはパパはパパはパ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 قل هو ن ب أ عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملا لعلا إ ذ يختصمون ا ي ح ا إ ل ي إ ل ا أ ن م ا أ ن ا نذير